يا ابناء الشعب الفلسطيني العظيم لان دعم المقاومة مقاومة ولان الاحباط ليس من شيام شعب الجبارين فلنقاوم كل يقاوم بقدر ما يستطيع كل منا يجب ان يقاوم في مجاله وانا كفنان اهدي هذا العمل للمقاومة جديد جديد شاب المريني Ceder de baai al hetgeen het land hij bij Palestijn, ter spraak en is احصارو و تغطيطو من تفوخ و قلل اعدادو خو ابن اللازم واللي صامت يتعارض قد الواجب مع فارض حاميها وحامي عارضو سيدنا اللازم ما دام فلسطيني على رشوع عينه يا اللي رافع جبين ما هالدنيا تقسى اقسمنا لا ما ننسى يبقى المسجد الاقصى عبي على خط النار مداون على دم ما بساون عايشة ايدي المطاون الا سير اللي نقيد والمبعد واللي ضحى واستشهد عبي اثنى الاسم صاروخه بالبقي صناعة محلية فلسطين الهدى اللي الغارة واللي صمم طيارة حتى البذر وبحجارة واللي صمم قناصة واللي نسل بغواصة وكل واحد طخر صاصة <تصفيق> واللي بلدو نبيحة وبيشنجع بضائحة واسرائيل بقطيحة اللي هم القري والقدس العربي ضحى نجل القضاء اشهد ولاده بحكي لك في ده بلاده وظلوا ماسك عزناده عابي ابن الازم واللي قصفوا له داره قفضى ليله وانهاره بالخيم مطرح داره عابي ابن الازم بالآلف والهمزي وبيتبرع لغزة قبيفنا الأزم واللي عيونه ما بتخفى عمل الواجب ووفى والمسعف في المستشفى قبيفنا اشفى الميدان والجريح البعاني اللازم. واللي بوس دم هم الوطن من هم راوي واللي بوّش دم هم الوطن من هم راوي هالارض بالدمه يشرح عن هالحال وبيفضح احتلالي اللي بالغلبك واقف بالمدفع وبالقاضف قسامي بالمواقف اللي دور المارس حافظ عهده ما بينسى ابن كتائب لابصه اللي بدل بداية صمم حتى النغاية المحذو يسوامي لاميها بالماني المقاوم الوطني حبيبنا الأسم ارنصا صوابها والقعادي أتابها هذا ابنك يلجابها حبيبنا الأسم جني يا بلادي الجني وبيحلى فيك فني واللي باسمك بيغني حبيبنا الأسم <تصفيق> www.kifak.net وعالارض بدمه عابير ابن الاسم واللي بيقصف بيقصب خلنا المستوطن يرجف واللي الجنود بيقصب عابير ابن واللي بيكتب مقال وبيشرح عنها الحال وبيفضح احتلال Deze is de kant van de de kant van de de kant van de kant van de kant van de kant van Bloody shani would